أينوا على الشوارع والباحات؟ شهر المطويح. اسمه كثر، هو هيتي غشتي يا ضعيف. لا خل تعال أقول شيئا كا. بندكان خياء أوانو معقول. أوانو جير وزانم انتخاب يكاد يكير اللي كير. باش لفشة بوي تبين كا. بس مش هتوما حاول من جوايا قيالكن إذا ذكرت با اختصار بحثكين تبيني أكابي كأم حقي قوله تقولي إخواني وهي أم شخصي لايك تبيني كالبويم الشخص كالشهودي فيا كدو حاضرون غيره بقلب لا يأم حقيقة أو بروش جوا جاءني ليشول نأخذ كبيجا بيجا أشهد أن لا إله إلا الله كإله ذي إخواني ترني عقود مهياز فمن روائي فرياد عدري فرمان بويع من المكان الى المكان الذي يمكن ان يكون هناك اشياء يمكن ان يكون يا اشياء يمكن ان يكون هناك اشياء ان يكون هناك اشياء يمكن ان يكون هناك اشياء يمكن ان يكون هناك اشياء يمكن ان يكون هناك اشياء يمكن ان يكون هناك اشياء يمكن ان يكون هناك و کتک و دلایل جن پیزدارم، دو کلیج جن قاتل، شهادت اگر جن پی شاهد. اما زن دوایشون خود معرکه درست بود، و ایکتالیجان و مالو هر چیشته. اگر آو شخصت ترساو، تشمای میوره ایکت شهادت کت به هیچ اسوتون، تو ایک حتی وصی شاهد، ایکش نمینیم مگر بینیم که شما شاهد وی زمانی، و ایک شهیدش اما عاید کت هندس را وقت أجبر فرمان رواية فرياد درست وغاسل يقولوا هي في تونيا. أتى النبعة عاطف، نبعة قصه، نبعة عمل ضد لا أقصي خيرنا خاتون. جاري أتى نابيلان يا فرمان رواية فرياد درست. كيندا كناد، بدنيا، روي خوشي كيندا. قانوني در قبولنا كا، التكالب سرنا كا. يعني شتيرك نكاك رسمية جباه ضوئوا هي أو وقت الشهادة نقيم اعتباره، والجار عن سالبته لا ترى أو الشهيد، فالشهيد كثي كلا سر أو الشهادة، سواء الجار إذا لا ترى من جاني لا تكذيب الشهيد، بيت الشهيد، الشهيد، وكشتني حاضر ولا خوشهانا کیدارای خویش اخری رو شهادتی نکلاوی شهادت یی شهادت تکی دو خاتمه ده جو لکیا متی جاره کیته چون راست پکند سیان کی شهادت خو خلاص کړتو ده د یادګی خو شهادت اتر ادا شمعر شاهدم هر واقعی دنیا شهادت کئوه دې ټول راهی منی الله خدنه تر زان سو خو تر دیا ناتسم وکلا آیای ولن پنجاوچوری سوره قصص ا دکا وَنَذَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدَةٍ لها الأمة الشهيدة كمان أواد كشاء لا بداء القيامتها بنا في شبوشها قدام وَقُلْنَا هَاتُو هذا دَلِيلَ قَاتَ عَتَمْ بِمَكَ أَلُوهِيرِهِ يَوَيَهِ مِنِّيَةٍ وضل عنهم ما كانوا يفترون او يفترون كيان كلياء شهيد جاي سر بها لك انسان جون اجوانيت الشهيد صالح درجي شوارم و تكنبوات بدرجي و لا شهاده سيهم وصلاح على حقول شوارد أو قليل أخواني يا أخوة شهادتك أعداء بلان جواي جايج تقصيرات لير وأدال مخ مخالف آوى هرتشند سرناشة شو نقدر إفرار كله سر بذش شهادتك ويتلهم درجات وأصلع لبندك إخوان أما جاجر متقبل يتوشى دونها ببلان قريب توبات أهم توشيتوا ضعيفة هم توباتها تو فأول صالحة كتكذيبات درو عندنا وجانا كي جاجر بلان مصرر شنية لسرية كأمانايت الخوات من درجة اغا صالح نبوه المؤمن ابو اكريت جار, جار بلان زو بيتو هناك زو فشمانه بيتو يتم دعم الشهادة فينا كده. الصديقة إشتبايلي رونا كبير جد دروعا. كم ترى أجر الجناح إشتبايلي رونا زور كم ترى أوها جلونا هذا كبير جد دروعا. وصارح جناح تكسيراتي زور ترى بنكوا لهوار. إذا مشا ضاجلتي أو صالح يا شهيد يا صديق والنبي يا زي ما جاءوا في الإنترنت وأن بند قراراتهم غير غير اختياري واتي كذا ترى في خوارق في كانش توه مو بتن يا ما لدوعي آياتك لباري أمهات المؤمنين ناهر أو صاتك مفصل بهرد بيانك المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات القانتين والقالتات الصادقين والصادقات الصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات الذاكريين الله كثيرا وموزع كغال أو عن الذكرة كان موضى الشيء والعملين لجياني ترى بيانك لإيمان وعمل صالحات مشترك انك لترى بدي فترة النبي هل كانت اما لو استعدي خويا توالبها باخرين درجه ذات الصديقيه تبانل درجه ان نوع او في الصالحات قانتاتها صداق من غير او اشتك اذا فيها اشتك طيبه مثليه رواه ابن مشوكه وقت افرنت يا وان قوامن ما बराबर وفرن جنان او انك صالحا او انك من بدوا برغبتي خویان، فرمان ورداري قوامكاني عن نشوكاني عن طبعا باوكا يروكا الموضي من عروضا يكوباوكا اوشمانكا انا فرماني خوايتيانا بيبه مكروه حرام با فرماني حناده ده مشروعنا بيبه قانت محاصر للغيب اسباري كوالا بانيانا غيبه خلقيت فينازاني او انفاع شيئاك او اشترك ايضا انا كالشهيد اكريد تمام اسمي الشهيد الهم والنبي طبعا اوه هنا القرآن يقول لجن جا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ربيك شن نبيج شهيد صديق صالح إذا توجه النبيج صديق صالح شو الشهيد شو ذي على وصديق شهيد صالح شو الشهيد صالح فقط أم درجى اوك هالبحثة إبراهيم وثمان لازمي على عبد الطعاقة على الوقت يا متاسي يا بعكس وحك أولا برهجف من الوحي يا يعني درجة بمختصر عيك لك هذا تفسير عينيان كروا جاءت لك عميك يعني, يعني لا ولكن يجب ان يكون يعني المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يكون هذا والذين الذي بالله ورسله المكان هم الصديقون والشهداء عند ربهم يكون هذا المكان الذي يكون هذا المكان الذي يكون هذا المكان الذي يكون هذا المكان هكذا قيبوا بشيك آواء وانهوكوا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون ثواث والشهداء عند لهم أجرهم شنوك أولك وتزيني كشهيد الشهيد فقد أولى والجنع كجري أولئك جاء والذين بالله ورسله أولئك هم الصدقون والشهداء عند ربهم نال وقتها كبو كجرين إذا وقتها كستها كجرين مثلا الشهادت تبريكي شهادت يا غندي يعني متأذفان شهيد بو جهالته. جهالتها اقر الشهيد لسه متأذفان و إذا الخض فمشتنا شهيد ناظر شهادت شهادت شتها تسبية جاء لنا و الشهيدة كان بعضي من مركز بسرد وشكر عمر بعضي كان, بعض كان ميدان قتال على كجرين و الشهداء المطرق ستروري شهداء المطلق تغييرك يعني او كأولي حمزة السيد الشهداء يا مقصود او حتى شهيدين او يا مقصود شهدائك كم ميدان قتالة او حتى جدائك كأو باندرين اوان غيبين يا أو حتى نفريك يعني كل اواني وار ميدان النكش لنكش سيدي الشهداء المطلق كم تغييران أولي او سيدي أو إذا ما كان صرف هذه الشيء شو في الدنيا كان فإذا كان في التي من قاب قدرة، فما إذا شهادة فهو شيء ليس فينا. زين الله يخوه رسالة اللي سورة حجة تعليمي اتاكا فرمي هواني وا هجرت يانكد هموشت على اخيان دبالخاطر يخوه جهر جالب واي يام مر دنيا كجران لا يرزقنهم الله رزقا حسنا <تصفيق> سؤالك امريكا اگل فردي بخواه بدون الطير وياز هنش مذهبي ناو كرانتزا مذهبي اربع اهل السنة ومذهب الشعاء او تدو مذهبي تريشان او اللي ابيلتجو لكن مذهبي شعي زايدية كاوان متبق اهل السنة الزور فرقية النية خرافات وامد مبعث عن اللاية النية ومسألة عزمة وصحارة ومهارة وامان مهارة لدرون ايكيكيش أه مذهبي اهل حليس كاوان فينس نفی شانتئیسم تا جایی که اند مذاهب اربعه انیم با اصلاح خوئن تشکیل تامو که حدیثه روایته قندت متک هر کدام از آراء مذاهب استاد دین کاغان کیونه جا اگر فردی بخواد بدون پیرویی از هیچ مذهبی و فقط بخواد دین را بر گوزیده و بازان متابعت نهاد آیا جزئیات زندگیش چه عبادات و چه مسائل دیگه در قرآن توری آمده که با بمذهب احتياج نباش نظام الشيء بسد بس مذهب احتياج نباش سر من هم سر من هم سر من هم اما جواب بتفسير الله ولا... على او ظلي او نوارانا ينظر يوارك ببعض ولا اللي تفعل ان شاء الله او شو فيجو دين كذي يا اكرينس عند الدين تبعك الدين عباره عن ده يك بينش يقرا قرانه اذا و جو احكامه صحيح مثل قرانه اذا السنة احكامه شوار أحكامك يقوا الشورى لها الزمان كان قادر ياك خلاصه انه كتاب سنته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 من كتابه والسنة والاجماع أما استا أو امكانييه هر جن هر مسلمانه كلك جريك بين الله يخو معذبنا له ومان اقا ادي هل استوى الزمن هذه الدابه ومكدين بيتواريكار والشوره حكم بيتوه بل الان بسوله الاستقرار ضروره استا شورى اكنيو حكومته الناعنيه كان الدين بمعنى كامل هي كتاب والسنه هي والشورانيه كتاب والسنه كيش با گشکس خو مستقیم قابل استفاده نیست. جاره خو هرچی غیرعرب نتونه بیشترین نگیتر کار برو عربان خوانی آو نمصدره بیست در عربی یا کارانیت تعطیل میکنن خوی مستقیم استفاده. آو تازه آو اشک عربه گشتی خو یک درجه نیه و کیک بتوان استفاده مستقیم دکتا هل الله هركاركية الإجتهاد والتقليد يواتيا خيافي بنائي نجاري جوالي غير أوانئ كيد مشتهدل لخيافي باقي مقلدي أوانئ كيد مشتهدل لبنائي باقي مقلدي وغير وغيري ما نه ليلى جاء إجتهاد التقليدي يعني كسام و أوصل شرعي أنا جت لفشاء وثمان أوانئ ودفيت همين أجبنا عهدة وبقيش لوانور يقدر جاء فقد فرق الجريد إتاع على الشورا واجبة خروج لعند الشورى بوا شرايتي خوي وخروج لدينا أما اتهاد لا مجتهدك فر واجبني باختياري شخصك كي كي كلام مجتهدين انتخابك امرؤ صيام يانقبولك يعني هي أبيان قبولك بشرته بشين سهلكاني أنا قريها كاني كان كامل الرأي كان آثان أو بكره دواعن مذهبك لا تساهل درسك هدفه وبيتك حق بدو زيت رأي تواجه الرجلا مجتهد صاحب منزل سؤال كاتب في سباع كا أو أمرك اختياريه اختيارية شون شورانية وفرمانك أو استمانتك أو دينية لازمة كي تعطي لك أما لازمة تعطي لك نعم معناه يعني أتريش هيج مبينة هيج لكني أو هيج مستعد أجيب واجبي يعني مثلا لم تعد بسورة خصوصي واجبي اتعاطك مثلا النفر واجبي وهو مثلا ده حتمي شرط إن حدث أكراهنا فيه ما لكِ غير أيّها، لأن مجتهدين تريشهم هنا لباد يجشت يتجنبه لازم يا أن في رجل النبي أو أشتكى جماعاً أو نبياً التفرق النبي أو التفرق فيها التفرق كذا. هذا معناه بس في دابر أوعاب فيرويلا مز هذه أكثر تهزناكن ك في الخزيه من أجل أوعاب معناه دوايا هيش واجهنا مكسر لا ك إسمان اللي مش كثر يا إستا يا بقي مظاهر قرئي أن سلوا ساكن أو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 دين بمعاني واقعي بحر سيروك نكيه كوجودي ديني. كوجودينيه شارك مياه غيري اوي كسانيه مقلد من الفسانيه ومجتهد ومبيدي دينه شد والقرب فقد بو فرقوك تعالى شوراه واجبه لامان اختياريات وانه لم برابو او لم برابو اتل او اتل او صورته بيانا مستقل به قد نزل لما كدرجة اجتهاد بيدي علي بي اواني انا كمقلبون شاريانية غير تقليد فلا عن تقليد اك اكري لنبي لنبي لا اوبي لا او نبي لا ايش كسر بي و اواج وان مجتهده لكتاب و للسنت و هاي لنظرات اخوين مجموعين بدروس اكاتو خير عميدي اخي كتاب و السنت دورو كل دينو اشتيك اشي لنظرات اخوية كشوراية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 جوابی دراو فقط می‌کنه که ما و اسلام به فرزند فارشات زیادی در نودی احترام پیدا رو مادر کرده‌اید و پیدا هم در نودی شخصیت دادند به فرزند توصیه نموده است. دراو فقط لك توضیح امنیتیش آواکه باید زورت ال قرآن عقوقی دایکوباو که نسبت به من آماده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 هردو لا رعاية بكريه نحق حقوقي اوان باني مارمي واناوان بنسبة باني مارك اوان كافر لي بلعي دايكوباوك ابي احسان نيكو كاريه انتكها بكريه تخوش غفتاري بشوي فاسم للا اما عقل هاتو قريكيان بو مرتكبين ها فرماني لي نايتر فس مارك باني اولا برعيك الزور اللي قرآنه وصيت لباري حقوقي دايكوباوك وابا من علاكريه فستما شاغل يا رابا نحي من علاقية هروك بنفق دايكواك هجاء بنفق هجاء كا توشني كاتوا بويك وعجبنا سدايكواك ذكر لحدة معيّنة بيوسنا غايم لوجاتنا رنجر جنبين حراثي دواي هروك لا سولاي لقمان أي شرمان تكتب مسؤوليات في دايكواك نسب دمنا غانش تعين جود يارا تلاميش ذيك لقليترين توصي كانك من هنا بلدواك راوبو من عيان وهنلا جيت الأفلم قوة أنفسكم وأهلكم نارا دايكوبانك مسؤولي باليوني باروليشيني ركانيان واجد بالدوران اليوناليانا الى حرافي انتيا ديستيت او المسؤول المستقليان كامنار من حزب بول و كيف اکثر مدائكة واقعية مؤمن بودة و بقفتها رشان عمل بيكونات زنان مؤمن واقعين بودة و علاوة برين خطاعاية هم متكرمي شوانت لجواب ان سوال قفتت ان ان افراد عالم و مؤمن هستند ولی مربين هستن آیا اذا ان جواب منطقي؟ اگر عالم و مؤمن بيت ابا يا اخوه مربين، يا اخوه مربين، يا غابو جنقه لا اواتس، لابد خويله اقوم اواتس جنقه اما بشعلات التي يزورها ايكي اكلا عقتكان او ايكا او مؤمن او عطوئبيني بلان إزدواجك. بل ايكي بل واجن خوازه جنكي خوازتو ايكا لا يعمو او بشركة مجلسات و بحث و معنا حد بلان خوییم نوح دانی جری قبلا روابطی جوری می‌گویند که ایست نتونه بی‌گره قبلا روابط روابطی جنگشیه جاهلی بود. آنهاش تازه ایشان مرد کرد و آب کار کرد روابطشونه که لعنت گره. ایش کسی قبول می‌کنه؟ گناهی چه خوییم نتونه تأثیری تاب که ایش خود فرو بده جاهلیت و هر وقت آخر و آنچه تبعش جنگشیه کیوایی او لعنت کالی خویی کاتو یا بی‌گری تو یا عده جهت بگری تبعند حکیمانه یا بس فصل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 القرآن أفرمي او دوجنا خيانة ينكر بالزوجة كانية ما فرميك هنا يعني اوهيك ليس همكريت ظاهراً اما اوهيك مهنانا بكثري عنده المخص الخيانة كريتنا بي لبناهو بي لو كتا سعيد المخادرين بو مثلا لها يجاكن ما لها اللي وقت عذابك هيتدار يخصك عمي تشكالي بلان أفرميك خانتاهما خيانة دينك خيانة كردم ابي بشه قنحاني دين يعني اول زهرت اوله يعني تعهدك من وجه من وجهه كأمانة كبر يعني حسيت كل لحزن مزوني هناك وعذابك لو اختاج كريستيان جنكاني زباله خيانة بدنا فلان ما خيرت يعني او كمان لو عنني كيش تخو غير نازل مقصر قال خدوا ابو اصلاح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 شته کشمش مال سروتین نقداره، هم پیدا موبشه. و یا خوش به از جا بی نوبرن. من لسنات میبرن موجیت. من با آورد نزد نبوم بیم زندگی استحوار جنت عین کم. آن کارم بیام. اگر اشواق پیام رو مال او بر نام آمد. ورده خاطر آبوم که کسی فسألك أجريت عالم ومؤمن أما مربيين وإثمان يا عالم ومؤمن خوين مربي يا أبي مربيك فيعبك وتقصيرات لو زمناها مربوطة بجنك يا مربوطة ما فيعبك أما مربوطة فيعبك يارى عالم ومؤمن وبعنى يوافعين شونك يا أبي خوين مربي يا, مربيك, يا مربيك فيعبك أجريت مربوط بجنك إبالي كل إخوين فراتون حق مثلها عكس خزيان وعكس جنسة وحب يو انا ايش ان اردت ان اردت ان يعني ان اردت ان اردت ان اردت ان تا اینکه یانو صاحب ادعای درست نمی دهید. اینکه جوان و پیارنده میگویند سلام عاقلاتی جایزه. لوثر و اریست. چون که مردم میگویند واسطه گناهکاری خود من فلان امام یا شیخ را واسطه که شفاعت خاه معبود و خدای ما طلب بخشش کرده تروس یعنی في عمل شريف دا دا اللي اللي لبين لبين من فاسخي پاسخ عمان سوال اما در کشیدم گفتم که اینا همان شریع خلا برای حوادث دروس ولی مورد قبول قرار نگرفت از جانب و تکنیه قبولی نك انا اللهم ورانا و یان وارا بتفصيل بحث کلا وقت می نفیجه اشار اللي بحث شهادت اولویت الخلاصه دلیل ثنا به لا فرمان روايه من فرياد يعني واسنده يوالخواغم فردياتا الروشن مستغنى عننا اجنا لا يخدن لا يخدن وكامد النيش ذكرين دال اخوانيه او او الهك لو انا علينا في ذكرنا اله إلا الله هل كسيجوتي منا فرمان ادب يعني غير الكتاب والسنه والشوره والحوادث الاثرات اللينات في ديوان الاساس الاساس الكتاب والسنه كذلك غير امان هركس فرمان هي صادكر واله كذلك يا اخوتي جاي في الاساس الروشنك لازم نقول ان شاء الله ليش بيظلموا بكره. انا يا ده سببك و هر كسه ثالثي دخالت دان هر كارا او شريكي بخوا قراداو يعني مثلاً بو خوش و بو شفا فعليك الافعال او خواه دوائك لازم او اراد او خواه اگر كسه دوائك او خواهر دو حوالي شكت الله او خوش بكاتو لفعال او اميدي شبو كالشيخه كسه يجعواريكي ببكات حوالي كدائج او شريكي بخوا قراداو دخالت ثالث لا أعمى. ولا يكسورة الدروس لو نما رأوتمان كم فجأة بكسر أول من دواء دعاء كم قادوا خم دعاء كم كخال خوش مكاد. توجه دعاءك دو بك. بيجي توجه كلا خوب عندي زاني برأيك مؤمني خوش كيد مؤمني. توجه دعاء دعاءك هو بكشاد. في دعاء المسلمان و المسلمان هنا جداري. غير أعمد أو دخلت دعاء سعيدا. ها ورا شيء خوش تكمن. دخاوتيس سعدسا. نخلبك كسر. شو خاليفا ممثلا رمشي. ایرادی خواست دیاره سال سه دخواجیدن آوشه. میفهمی از اون فرستنده می‌دانم. بعدش اگر تو فرستنده می‌دونی تو وقتی جواب کنم عایم می‌نم. مسائلی که برمتها و خوب لودی کنده‌ها رو واقع به جوری که خوب مسائل فتحان و مسائلی که مشان خارق عادت و من این کل من مزایای مورد قابل أولا مفصلة من ذهر الله إشاريك الوقتين أبوش أمسكا روح الإنسان ميروت وانا يزور